بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وافضل المرسلين محمد المصطفى وعلى اله الطيبين الطاهرين انتهينا في محاضرتنا السابقه من عرض اهم ديانتين سماويتين هما اليهوديه والمسيحيه وراينا كيف تدأت وكيف انتهت او منتهت اليه هاتين الديانتين ابتدأت اليهودية والمسيحية تدأتها كدعوة سماوية او دعوتين سماويتين جاء بها انبياء مرسلون مبعوثون من قبل الله جل وعلا وانتهت إلى ما انتهت إليه من وضع أقل ما يقال فيه أن فيه تحريف كبير وابتعاد غير قليل عن ما جاء به أنبياء انبياؤهم من دعوة للتوحيد وإقرار للقيم الفاضلة والأخلاق الحميدة بين الناس كان وضع الدين السماوي، وضع الأديان السماوية، ووضع الأديان غير السماوية. في حالة لابد من شرحها عشية او وقت ظهور الاسلام لقد كان هنالك او كانت هنالك اشارات من قبل بعض اتباع الديانات السماويه بظهور الإسلام وبحتمية ظهور او مجيء نبي مرسل يكمل هذه الديانات بعضهم صرح به كما ورد في انجيل برنابا وبرنابا ليس صحيح ان هذا الانجيل يقال اكتشف في قرون متأخرة لكن برنابا كان على بعض الروايات انه من الحواريين وعلى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 وقوفا سافرا عنيفا وثم تحالفت مع الدولة الرومانية الوثنية ضد رسالة المسيح وحررت على قتله وصلبه فهذا الموقف سبب لها عزلة فانكفأت على ذاتها وانعزلت وخاصة بعد أن انتصرت المسيحية بدخول الإمبراطور قسطنطين إلى الدين الجديد ونشره وإعلانه المسيحية ديانة رسمية للدولة أو للإمبراطورية الرومانية هذا سبب عزة كبيرة لليهود فظهرت هذه القوة الناشئة المسيحية مجسدة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 وإثبات التوحيد والتنزيه الخالص لله سبحانه وتعالى دائما هنالك مناقشه لليهود وللمسيحيين في هذا الشان مناقشتنا او ذكرنا للديانات المسيحيه واليهوديه يجب ان لا يدعونا أن نغفل عن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 يعني لم يكن العرب غافلين وعن الديانات الفرس كانت موجودة وهم على احتكاك معها ولا ننسى ان الفرس كانوا ايضا آه يعني آه لهم شبه سيطرة, سيطرة عسكرية وسياسية في اليمن كانوا موجودين في اليمن وبناء على طلب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 المجوسية بعض هذا من 660 إلى 583 قبل الميلاد المانوية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 خمسمائة وثلاثة وثمانين قبل الميلاد وزرادشت كما هو معروف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 يرمون عن سان اوغسطين القديس اوغسطين انه كان في اول امره مانويا قبل ان يتحول الى المسيحية وتقرأ عن اوغسطين قصة حياته ولد اصلا في شمال افريقيا في الجزائر في منطقة وفي مدينة اسمها سوقه راس في الجزائر فتصور ان المانوية وصلت الى هناك كان لها انتشار واسع قبل الاسلام و.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 تأثير الفكر الهندي وهو بلاد إيران بلاد فارس كانت باستمرار هنالك اتصال وتواصل بين الحضارة الفارسية لأنها كانت ممتدة إلى تخوم الهند فكانت تنقل التأثيرات وهذا لوحظ بعد الإسلام في القرن الثاني الهجري <تصفيق> يعني كون أن كتاب مثلا كتاب ككتاب كليلة ودمنا المشهور الكتاب الذي صيها بشكل قصص على قصص على لسان الحيوانات ولكنها قصص رمزية ذات حكم سياسية واجتماعية هذا الكتاب ترجمه عبد الله من المقفع من الفهلوية اللي هي لغة الفرس القديمة وهو أصلا كتاب مكتوب بلغات الهند فترجم من اللغة ربما السنسكريتية إلى اللغة الفهلوية وفقد أصله الهندي وبقي باللغة الفارسية القديمة فترجمه عبدالله بن مقفع وكان يجيه العربية والفارسية ترجمه إلى العربية وكان هذا الكتاب جدا مهم جدا كان يعني ملوك الهند وثم الفرس يؤدبون أولادهم على قراءة هذا الكتاب